فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُ الصَّلَاةَ واتبعوا الشَّهَوَاتِ فَخَلَفَ يلقون بَعْدِهِمْ خلف فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ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 وإذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلمنا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 حتما ما قضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيه وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مما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 لا يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن للرحمن ولدا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 فَإِنَّمَا يُسَرْدَاؤُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا يُذَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ